العالم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا كمان لا على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهج إلهي للدين أما بعد تقول رحمه الله أن تنتفي الشبهة أي السرط لوجود حد القطع أن تنتفي الشبهة في السارة وقد تقدم معنا تعريف الشبهة في حب الزنا وبيلنا أن السنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم وردت بإسقاط الحد عند وجود الشبهة وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وهو منهج الأئمة الخلفاء الراشدين أبي ذكر وعمر وعثنان رضي الله عنهم وأرضاهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس في باب الشبهة وكان يسقط الحد عند وجود الزيادة والشبهة ولذلك استقر مذهبه على ذلك وثبثت عنه الآثار الصحيحة لإعمال الشبهة في أسقاط حد السرقة كما في قصة غلام الحضرمي وهي من القصص التي اعتبرها العلماء دليلا على إثباث الشبهة موجودة لشقوط حد السرقة يقول رحمه الله أن تنتفي الشبهة والنفي ضد الإثباث وإذا قلت انتفي الشبهة بمعنى أن لا توجد شبهة وهذا شرط راجع للملكية ومن هنا نجد من العلماء رحمه الله من عدر في شروط السرقة بالملك التام القوي أن يكون المسروق منه قد ملك المال ملكاً من قوياً بحيث لا تحصل مناجعة بينه وبين السادق فإذا وجدت الشبهة فإن هذا يؤثر في الملقية التامة كما في الشريك مع شريكي وكما في الإبن مع أبيه والأب مع ابني ونحل ذلك من صور الشبهة وهذه الشبهة اعتبرها أئمة الإسلام رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة على أنها موجدة لثقوط الحد لكنها تختلف في صوره فتارثا تكون الشبهة تكون الشبهة شبهة البعضية وتارثا تكون الشبهة شبهة الملك ومن هنا فرق العلماء رحمه الله فأعملوا صورا من الشبهة وأفقطوا صورا أخرى وقالوا أن الشبهة لا تعتبر موجبة لسقوط الحد الأصل الشرعي يقتضي أنه إذا توفر الشروط السرقة أننا نقطع يد السارق هذا الأصل الشرعي وعلى هذا لا نسقط الحد إلا إذا يجد الشبهة قوية قال رحمه الله أن تجد الشبهة نعم. فلا يقطع بسرقة أبيه وإن على فلا يقطع بسرقة من مال أبيه وإن على يعني لو سرق الإبن مل مال أبيه فإنه لا تقطع يد الإبن ولو سرق الإبن مل مال جده وإن على لم تقطع يدهم والعكس لو سرق الأب من مال ابنه أو سرقت الأم من مال بنتها أو سرقت أيضا الأم من مال حفيدتها أو الأب من مال حفيده فإنه لا يثبت القطعه هذه الشبهة هي شبهة البعضية والمراد البعضية أن السارق يكون بعضا من المسروق منه أو يكون المسروق من بعضا من السارق ومعنى ذلك أن الإبن أو الولد قطعة من والده ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما خاطمة بضعة مني وهذا في الصحيح البخاري فقال بضعة مني فكأنها قطعة منه عليه الصلاة والسلام وإذا كانت منه عليه الصلاة السلام صارت هو هي وهو كالشيء الواحي فإذا شرق الولد من والده أنه أخذ من ماله وجاءت السنة أكد هذا في حديث النسائي وحديث الناجة وغيره وصححة وغيره واحد من العلماء أن المبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فجعل الوالد له يد على مال ولده وإذا أو إذا كانت له يدا وإذا كانت له يدا على مال ولده فإنه فيه إذن لا يقطع لأنه لن فكأنه أخذ من ماله ولهذا جماهير الأئمة حتى حكي الإجماع في هذه المشألة على أنه لا يقطع والد من مال ولده ولا مولود من المال والده هذا الشكم عند العلماء والأئمة رحمهم الله عام شامل للأصل مع فرعه وللفرع مع أصله وأنا هذا نحكم بسقوط الحب إذا سرق الإبن من مال أبيه وأبي أبيه وإن علىه وإذا شرق من مال أبيه الذي تمحف بالذكور الذي هو جده من جهة أبيه أو جده من جهة أمه فأبي أمه فلو شرق من مال جده لأمه لم يثبت الحج وكذلك أيضا أعطون بعد الدرس وكذلك أيضا لو ثبت أن الشرق من الوالد لولده فإنه يستوي في ذلك الأب مع الأم فيستوي الذكور والإناث من الولد والوالد ولا من ولده وانتفى العكس فهو أثبت أن الوالد لا يقطع بولده وأيضا الولد لا يقطع من مال والده والأصل في هذا السنة ما بيننا وهذه السنة العلماء شبهة البعضية يعني يسوي الذكر والأنثى كما ذكرنا في الآباء والأمهات ويسوي الذكر والأنثى في الأولاد ويسوي القريب والبعيد فالأب المباشر والأب بواسطة والابن المباشر والابن بواسط الذي يسمى بالحفيد نعم والاب والأم في هذا كواب نعم ويقطع الأخ ويقطع الأخ إذا سرق من مال أخيه لأنه لا شبهة بين الأخ وأخيه ولذلك تفح الزكاء للأخ ويجوز أن يرشع زكاته لأخيه لأنه ليست هناك شبهة باغية فهذه ومن هنا قسم العلماء القرابة في الشرقة او شبهة الشرقة الى قسمين قرابة مؤثرة مثل قرابة البعضية في الوالد والولد وقرابة غير مؤثرة وهي قرابة الاخ مع اخيه والاخت من مال اخيها والاخ من مال اخته وكل قريب بسرقة من مال قريبه وكل قريب يقطع إذا شرق من مال قريبه ما الدلول على قطع اليد إذا شرق الأخ من مال أخي أو شرق القريب من مال قريبه الدلول على ذلك عمون قوله تعالى والشارق والشارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز الحكيم فأمر من الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن نقطع يد كل شارق سواء كان قريبا أو غريبا فلما جاءت السنة تستثن الوالد مع ولده والولد مع والده أبقينا الشكم على الغمو مستثنينا مثل سنة السنة م? ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من المال الآخر وما يقطع أحد من الزوجين بسرقته من المال الآخر إذا سرق الزوج من زوجته أو سرقت الزوج من المال زوجها هذه اثنتان صورتين الصوره الاولى ان يكون ان تكون السرقه من حرز الصوره الثانيه تكون من غير حرز اذا كانت السرقه يعني عذر اذا كانت من غير حرز تجوز من علماء رحمهم الله ومن هنا تنقسم الى صورتين الصوره الاولى ان يكون الأخ من حرز الصوره الثانيه يكون من غير حرز يكون من حرز لو ان زوجتا ما لها ووضعته في الصندوق وقفلت عليه فجاء الزوج خفية وكسر الصندوق وأخذ المال الموجود فيه فهذه سرقة لأنها أخذ من الشرف وتنطبق عليها شغوط السرقة الصورة الثانية أن يكون الأخذ من ذلك كما لو كان الزوج دخل بيته ووضع المال على الطاولة فجاءت الزوجة وأخذت من خمس ريال أخذت من ألف ريال خلصة جونا عندهم من أنا صورة السريقة ولكنهم من غير حرث والعكس لو أن الزوج فعل ذلك في زوجته في الصورة الأولى إذا كان من حرث اختلف العلماء رحمه الله بعض العلماء يرى أن الزوج يقطع إذا سرق من مال زوجته والزوجة تقطع إذا شرقت من مال زوجها وبعض العلماء يرى أن الزوجة لا تقطع والزوج يقطع وبعضهم يرى أنه لا يقطع واحد منهما بشلقته من مال الآخر الذين قالوا بأنه لا يقطع أو لا تقطع يد الزوجين إذا سرق أحد من مال الآخر احتجوا بما سبت عن عمر رضا الله عنه في قصة عبد الله بن عمر الحضرمي كان له الغلام ثم إن هذا الغلام سرقا من مال جوجته غلام يعني عبد المملوك فجاء بهذا العبد المملوك إلى عمر رضا الله عنه قال له يا أمير الرؤمنين إن هذا شرق فاقطع يده قال ماذا شرق قال شرق مرآة جوجته وهي بستين درهما وهذا يعاد المصاب الزيادة فقال عمر رضي الله عنه خادمكم أخذ مساءكم لا قطع عليها خادمكم أخذ متاعكم وفي بعض اللوايات مالك صرق مالك يعني هو من مالك العبد من مالك صرق مالك قالوا إن هذا يدل على أن الزوج لا يقطع إذا أخذ المال زوجته لأن العبد مع سيده كالشيء الواحد وإذا كان العبد مع سيده كالشيء الواحد ولم تقطع يد عبي فمن ذلك أولى أن لا تقطع يد السيد هذا دليلهم على إسقاط الحب عن الزوج هذا قضاء من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضا الله عنه وهذا القضاء سنة ولم ينكر عليه وأمر تدعو ضرورة الانتشاره لأنه كان في خلافة عمر رضا الله عنه وهذا لم ينكره أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني قالوا إن المرأة لا يتقطع من مال زوجها لوجيد الشبهة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلط يدها على مال زوجها وذلك عند وجود الحق فقال خذي قالت يا رسول الله وهو حديثهم في الصحيح قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شفيف من السيد أفآخذ من ماله قال خذي من ماله ما يقشيك وولدك بالمعروف فهذا يدل على أن المرأة فيها شبهة في تسلطي على مال زوجها ومنهم قالوا إن كل منهما يعني الزوج والزوجة كل واحد منهم يتبسط في مال الآخر ويرتسق به والغالب أنه لا يفعل هذا على سبيل الاعتداء وعلى سبيل السلقة وإنه هذا هذا غالبا ليجد نعن الانبصاد وقالوا هذا القضاء يدل على أنه لا قطع على أحد الزوجين إذا سرق المال الآخر الذين قالوا لا تقطع الزوجة ويقطع الزوج احتجر حبيثين قالوا انها هي التي تتوسع في المال زوجها وليس الزوج الذي توسع في المالها فبقى الزوج عن الأصل والحقيقة في ذاه القضاء المرضي الخطاب خاصة وأنما أمرنا بالعمل بسمة الخلفاء الراشدين يقوى الاستثناء وأما بالنسبة لنسألة الأخذ من غير حج الأخذ من غير حج لا إشكال في سقوط الحب في قول جمهور العلماء رحمهم الله فالمصنف رحمه الله أخذ بهذا القول الذي عمل به الخليفة الراشد عمرو الخطاب رضا الله عنه وله أصل من السنة خاصة في حديثهم رضي الله عنها وعرضاها نعم ولو كان مسجدا عنه ولو كان محردا عنه يعني عن السارق سواء كان الجوجة أو الجوجة ولو كان المال في شج وقوله لو إشارة إلى خلاف المذهب لأن من العلماء من فرق بين كون المال مشروع من غير حب وبين كون المشروع من الشبه تفرق بين المصلته المال وإذا سرق عز من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو مسلم حض من بيت المال أو من غنينة لم تخمث أو فقيه من غلة وقت على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لاحد مما لا يقطع بالسرقة لم يتبه قال رحمه الله تعالى وإذا سرق عبد من مال سيده وإذا سرق عبد من مال سيده العبد إذا سرق من مال سيدي طبعا هناك سورة ثانية السورة الأولى أن يفوجه السيد ويلجئه إذا سرقه مثلا يمنعه طعامه ويمنعه شرابه فيعتد العبد على مال السيد ويسرق منه هذا طبعا يعتبره العلماء موجبا لسقوط الحج وأثر عن عمر بن الخطاب رضا الله عنه أن غلمانا يعني أبيدا كانوا لحاطب بن أبي بلتعه سرقوا ناقة وذبحوها ثم أكلوها فرفعوا إلى بن الخطاب رضا الله عنه رفعهم حاطب وأراد منه أن يقطع أيديه للسرقة ثم سأل عمر رضا الله عنه فوجد أن حاطب رضا الله عنه كان مقصرا معهم في الإطعام فقال أراك قد أحوجتهم للسرقة ومنع القطع عنه ومن هنا منع القطع في جمال المجاعة لأنه إذا حصل الجود والذيء بالناس واضطر الشرق للسرقة أو امرأة مثلا فرملت وما عندها أحد يعود عليها كما التجأت للسرقة مضطرة إلى ذلك هذه الأحوال تستثنى ومن هنا صورة الأبد سيده إذا كان الصيد ظالما للأبد لا ينفق عليه ولا يطعمه وحدثه ومنعه حقه فسرق من ماله فلا إشكال بسقط الحد الصورة الثانية أن يكون أخذه على غير وجه الضرورة ففي هذه المثلة الأصل يدل على أن العبد من مال السيد ولذلك جاء في اثر من سعود رضا الله عنه لما في إليه سرقة العبد من مال سيده قال مالكم سرق بعضه بعضا يعني هو ما من مالكم سرق بعضه بعضا فالمملوك إذا سرق مال سيده يحكم بقوله من المال ويسقط الحد هذا في قضاء الصحابة رضو الله عليهم قضاء عمرو الخطاب رضو الله عنه وقضاء الله من المسعود ولا يعرف لهم مخالف ولهذا اعتدد يسقط الحد إذا سرق العبد من مال سيده خاصة وأن العبد هو حق في هذا المال الحالة الثانية اللي هي سرقة السيد من مال عبده فمن المعلوم أن السيد ينلك العبد وما ملك وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من باء عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتال من باء عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتال فهذا يضل على أن العدل ليس له يد على ماله وأن للسيد يد على ماله ومن هنا فقط الحد وجود الشفاء وهذه الصور التي ذكرها رحمه الله فسنى صور الشبهة في الملكة الأولى صورة الوالدين شبهة البعضية والسيد مع الأبد في نال سيده شبهة الملك لأن الله شبهة سيد يذكر لها صور أيضا في صورة السيد مع أبي والأبد مع سيدي شبهة الملك والشريك مع شريكه والفقور من بيت نال المسلمين كل هذه من الصور شبهة الملك نعم أو سيد من نال مكاتبه, أو سيد من مال مكاتبه هذا على القول بأن المكاتب عد حتى يؤدي أنجم الكتابة وهذا هو الأصل أنه إذا أجف عن أنجم الكتابة رجع عليه الرق نعم أو مسلم من بيت المال او سرق مسلم شر من بيت مال المسلمين هذه المسألة الضابطة يكون هناك شبهة للسارق في المال الذي سرق منه لمعنى أن له حق فيه ولكنه حق مبهم غير معين فالمسل في بيت مال المسلمين كما قال عمار رضا عنه غيره انه مام الأحد إلا ولو حق في بيت مال المسلمين وهذا أصل لكن هذا الحق ليس معناك تسلط على مال أموال بيت المال والشرقة منها والأخذ منها وهذا لا يمنع تعذيره ولا يمنع عقوبته لكن الأصل في سقوط الحد والفدود تبرع بالشبهات فإذا سرق من بيت مال المسلمين سقط عنه الحد لأنه حقا في بيت مال المسلمين هذا وجه نعم او من مسلم منشر فاذا كان مسلما انه كفر ليس له حق في بيت من المسلمين وحرا من عبد الملوك السيدين نعم او من غنيمه لم تخمص او سرق من غنيمه لم تخمص فقدم على احكام الغنائم وتخميس الغنائم ما الله المرض بالخمس إذا غنمه الغنيمه وقبل قسمتها يخلط حق الغزاه مع حق بيت مال المسلمين فالغنيمه يكون فيها حق لنجباء المدينه هم افضل في في الحصول الغنيمه وبيت مال المسلمين له حق ولذلك ذكرنا تقسيم الغنيمه وبيننا الادله الشرعيه في ثبوت حق بيت مال المسلمين في الخمس الغنيمه فالخمس يخرج من الغنيمه والاربعه اخماس تقسم بين الغانمين للفارس سهنان وللراجل سهن على الاصل الذي بيناه اذا كانت الغنيمة لم تخمر فانا في هذه الحالة اذا سرق غير الغزافي فلهم حق باستحقاق بيتنا من المسلمين وهو المسلم الحر لكن لو انها خمست واخرج منها خمس بيتناك ففي هذه الاربعة الاخنات اذا شرقت سارق نظرنا فيه فان كان من الغزافي فهذا طبعا يكون في قلوم من صلى الله عليه وسلم آفية وفيه الوعيد الشديد ولكن فيه شبهان لأنه من الغزات ولو حق في الأربعة الأخماس وأما إذا كان غير الغزات فإنه تقطع يده لأنه إذا خلست وفصل حق الغزات عن حق بيت المال وسرق من حق الغزات فقد شرق من غير ملكه وحين يجب يفوت الحد ولا شبهة لأنه ليس من وليس لو حق في هذا المال أشبه الشيطة من شائر الأمواب لكن لو أنه كان من الغزاة وسبع صرق من أربعة الأخماس فإنه لا تقطع يدا من مكان شغى فلو كان من الغزاة وصرق من الخمس فإن له أصلا في كونه في بيت مؤمن وله الأصل العام في كونه له حق كسائر فقوق المسلمين عمام في بيت المؤمن او فقير من غلة وقف على الفقراء صرق فقير من غلة وقف على الفقراء لو اما وقفا فيه جزء قيل مثلا يصرف غلة الوقف تصرف على الايتام والارامل والفقراء فالفقراء مثلا انهم الثلث من الغلة بحكم شرط الواقف هذا الثلث جاء سقير وشرق منه فاذا سرق من غلة الفقراء لا تقطع يده لانه سرق من مال له فيه شبهة لو الحق في هذا المال فالحق العام واذا سرق من غير الغله التي في لو كان مثلا وقف على طلاب العلم وجاء شخص ليس من طلاب العلم وسرق منه قطعت يده لانه سرق من المال لا حق لنا فيه هذه الصور كلها مندرجه تحت شبهة, شبهه الملك الملك او سرقه من مال في شركه له او شخص من مال فيه شركة وشركة وشركة إذا كان أحد الشركين او الشركاء سرق من مال الشركة فإنه في هذه الحالة توجد شبهة وهي شبهة الملك لأنه ما من جذب من هذا المال إلا وله فيه سهم ونصيب بحسب حصة من الشركة الآمنة وحينئذ لا تبقى يده ولكن لو مميزت شصص الشركاء وقسم مثلا ربعه مليون وقسم المليون بينهم أرباء كل واحد له ربع ومميز نصيب كل واحد وقضب وحاجة ثم تسلط أحدهما على أحد هذه على نصيب شديد في قطع إذن الشرط أن يكون المال لم يقسم وأن يكون المال على صورة الشركة سواء كان وقعت الشرقة في اصل المال او وقعت في الربس لان يملك في اصل المال ويملك في ربسه او لأحد مما لا يقطع بالسرقة او كانت له شركة صورة المسألة ان يكون ولده شريكا فسرق الاب من شركة ولده ابنه شريك لثلاثة اجانب ليس بده في فجاء الاب وشرك من شركة ابنه فان الابن ابن كل شيء الواحد فكما ان لا مقطعه الابن لا مقطعه الاب ولكن لو كان الاب هو الشريك ودا الابن وشرك من مال لابيه في شركه لم تقطع يده لاننا اثبتنا بالسنه ان الابن مع ابي وبنت مع ابيها وامها والابن مع ابيه وامك شيء واحد نعم لم يقطع, لم يقطع في جميع هذه الصور ليوجد شبه ولا يقطع إلا لشهادة عدلي هذا الشر معتبر لثبوة حدي السرقة السرقة ديينة من الجرائم لا يثبت فيها القبع إلا ببينة وبليل البليل ينقسم القسم الأول شهادة الإنسان على نفسه وهو فجة الإقراط أن يقر ويعترف أنه سرق وذلك جاء السابق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر وعترف فقط عن النسول صلى الله عليه وسلم والحالة الثانية ان يشهد الشهود على انه سرق فاذا تبتت هذه الشهادة بالسفل المعتبر في القضاء الإسلامي حكمنا بقطعية اذا هناك دليلان الاول البينة وهي الشهود والثاني الاقرار وهو, وهو, وهو شهادة الانسان على نفسه بالجرب نعم. فلا يقطع إلا بشهادة... إلا بشهادة عدلين إلا بشهادة عدلين يشترط في الشهود أن يكونوا عذولا ذكورا دامغين عاقبين وطبعا السلامة من التهمة طبعا لا تقبل شهادة السلام ولا تقبل شهادة المجاني ولا تقبل شهادة خفيف الضبط وكثير من السيال وكثير الوهم لأن الله يقول لمن فرضونا من الشهداء مثل لا تضع شهادته لا تقبل الشهادة من ذي خصم من ذي يعني لو أن عدوا شهد على عدوه أنه سرق لا نقطع يده الكيس مثلا وقعت خصومة بين شخصين بين أشخاص ثم فوجئنا بهؤلاء الأشخاص الذين طرفوا الخصومة والعداوة جاءوا شهودا على أعدائهم أو على شخص من أعدائهم أنه سرق لم تقطع يده لأنهم متهمون في هذه الشهادة ومن هنا ثبت الحديث عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين الظنيل هو المتهم قال تعالى وما هو على الغيب بظنيل يعني بمتهم فإذا كان هذا الخصم الذي يشهد على خصمه لم نقبل شهادتها كذلك الشرط في الشهود أن يبينوا في شهادتهم على وجههم تنتفي بهم إذا فيبينوا المال المسوق ويبينوا أن السرق وقعت من حد ويبينوا أيضا الشخص المسوق يقولون هذا يشيرون ليه في متفق القضاء او يذكروه باسمه ويصعوا النسب على وجه يتميز لي غيره والشرط بعض العلماء أن يضيّن أنهم سرقوا من مال فلان يحددوه ويضيّنوه فذلك أيضاً الشرط في الشهود انبضاف شهادتهم ما يكون هناك اختلاف في الشهادة شهد شخصاً أنه سرق بالليل والآخر شهد أنه سرق بالنهار لم تقطع حتى تكمل شهادة الليل أو شعادة النهار لأن شرقة الليل غير فرقة النهار شهد أحدهما أنه سرق ذهباً والآخر شهد منه سرق فضة فهنه لم تقطع لأن شرقة الدهب غير شرقة الجبضة يكون المسوق ذهبا وفضة شهد حبما منه سرق ابن فأني قال شرق غنما هذه شهادة وهذه شهادة هذه شرقة وهذه شرقة لابد من اتحاد مضمون الشهادتين وأن لا تتناقض الشهادتان يعني يكون بينهم اتفاق على وجه الصفاة التعتبر من المبينة واحدة ولذلك قالوا لو قال أحدهما سرق ثوبا من نوع كذا وقال الآخر فرقوا من نوع كذا نوع غير النوع الأول قالوا لم تقبل شهادة ما ومذب الجمهور في هذا اللي رحمه الله لمقربا ويخطئ الشهاد في هذا ويغتفر يشترف في الشهود العدد فتقبل شهادة الاثنين وأقل من اثنين لا تقبل في السرقة فإذا شهد واحد وحلف المدعي للحق أنه ثنان سرق منه ثبت المال ولم تثبت القطع ولم يثبت القطع يعني لو قال الشاهد فلان سرط من فلان عشرة الاف ريال وليس هناك شاهد آخر فالقاضي يقول للمدعي احلف يمينا فإذا حلف اليمين ثبت المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم القضى بالشاهد مع اليمين في الأموال على الاف ريال نضمنها ونوجب على الشخص المشهود عليه أن يضمن العشرة الاف لكن لا نقطع يده لأنه لم تكمل بينة القطع يشترط من العدد يشترط فيهم الذكورة فلا تقبل شهادة النساء وهذا سنبين ونبين وجه لماذا أن الشريعة لم تقبل شهادة النساء في الجنايات لما في النساء من ضعف في خلقتهم ولذلك المرأة لو وقفة أمام ما تتحمل لذلك تجدها تفرع وتغنض عينها وتنفعل وهذا من سعادة عن الترتيح وهذا بطبيعة ما يستطيع من غير في خلقة الله عز ولا أن يحمل المخلوق الضعيف لا يتحمل هذه خلقة الله عز وجل ومن هنا شهادتهم قاصرة وتحتاج الخدود مداما في الدنا في الشرقة في القتل في الجنايات على الأطراف والأعضاء كلها أمور تحتاج إلى قوة من الشاهد حتى يستطيع أن يستضي ويحتاج إلى نفس صابرة أثناء الجناية تستطيع أن تصدر حتى تستوعد الجريمة كاملة وتستطيع أن تبني بشهادة بينة واضحة ومن هنا اشترى فيهم الذكورة والعدد والعدالة فلا تقبل شهادة الفساء لأن الله عز وجل قال في كتاب يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بندع فتبينوا فأمرنا بالتبين من خبر الفاسق فدل على أن خبر الفاسق لا يقبل مباشرة وهذا يدل على فقوط شهادة الفاسق والعدل كما يقول نصنف شهادة عدلي العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصغائر وذو أنوثة وعدل والفجاء وذو قرابة خلاف الشهادة هذه كلها من شروط الشهادة يجد توفر هذه الصفات حتى نحكم باعتبار الشهادة على السرقة ولذلك لا تقبل شهادة الشهود مجملة قال الشاهد هذا شرق مالا ما نقبل شهادة ثم مالا يضين ولا تقبل متناقضة كما ذكرنا بل لابد فيها من الاتفاظ بين الشاهدين واختلف إذا, إذا اختلفت اختلف المضمون في بعض الشفاة مثل اللون قال حد ما شرق لو... ثوبا أديض وقال الآخر شرق ثوبا أفصر فهل هذا يغتفر بعض العلماء يتشامع فيه إذا تقاربت في الألوان نحن أو إقرار المرتين أو اقرار الإقرار فجة والإجمع المعاقد على أنه ليس هناك فجة أقوى من الإقرار لأن الإقرار شهادة الإنسان على نفسه وليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر بل إنه ليش عن نفسه لو هو صادق في شهادة ولذلك اعتبر الإقرار عن بعض العلماء كما يؤدرون سيد الأدلة لأنه ليس هناك فجة من الإقرار ولذلك اختاره الله عز وجل في أعظم الأمور وهو الشهادة على وحدانية دي. واخذ العبادة به بشهادة في الاقرار قال اقررتم واخذتم انا ذلك من اسري قال الشاهد من هذا ان الاقرار هو اطول شجج ولكن لابد ان يكون المقر عاقلا فلا يقبل الاقرار المجنون والاستكرار على تصريب مسألة الشكر سبق معنا هذه المسألة ولكن سنبدينا ان شاء الله في باب الاقرار والأصل في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصريح من حديث بريد بن حقيب رضي الله عنه وارضا أنه لما أقر عنده ماعج بن مالك بالزنا قال عليه الصلاة والسلام أدك جنون فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمجنون فقال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أشرفت خمرا فقام رجل فاستنتهه يعني شم رائحة ثمي فالصحابي اقر وعترف بالجنينة فسأل المدى صلى الله جنونا هذا يدل على ان المجنون لا يقبل اقراره ثم قال اشربت خمرا هذا يدل على ان الشكران لا يقبل اقراره فاذا اقر لابد ان تتوفر فيه الاهلية للاقرار ويعتبر ذلك بالبلوغ والعقل وسلامته طبعا من الافات وان لا يكون متهم في اقراره و الجمهور على أنه لو أقرب السرقة لا يقبل إقراره مجملا ولذلك يوجد ذات شرط التصريف الإقرار فلابد من أن يبين المال الذي سرقه وقدره حتى نستطيع أن نعرف هل بلغ من الصدق أو لم يبلغ ونوع حتى نستطيع أن نعرف هل هذا, هذا يوجد القطع أو لا يوجد فلابد من توفر هذه الشروط حتى يعتد بإقراره وسيأتي إن شاء الله تصريف شروط الإقرار العامة نعم قال رحمه الله مرتين اختلف الغنباء في الشارق إذا أقر هل يشترك تكراره طبعا أول شيء من ما يعتبر فجل إذا كان بإكرار لو أكره شخص على الإقرار فإقراره صاقط لأنه لا اقرار مع الإقرار لا اقرار مع الإقرار قال عبد الله بن سعود ويروى عن غير من صحابة إن الرجل ليس بأمين على نفسه ولا على ماله أن يقول ما لم يكن إذا ذرد او أوذي ليس بأليم والإقرار فجة إذا كان الشخص أليم كذلك أيضا بالنسبة للإقرار هل يشترك في التكرار دهد بعض العلماء رحمه الله إلى أن الاقرار لا يكون فجة في الشرق إلا إذا كرره مرتين فقال إنه سرق ويعود مرهاني وقلنا انسرق ويبين من الذي سرقه ويحدده باحتمال أنه يظن أنه الشيء الذي سرقه يجب القطع والواقع أنه لا يجب القطع لأن الناس تختلف ظنونهم فلربما سرق مالا تافيا وظن أن هذا يجب القطع ولربما أخذ مالا من غير الحرب فظن نفسه ليس وهليس بشارق بد أن يقرر وأن يكون إقراره مرتين بما يعني يثبت به الحد فإذا كرر الإقرار مرتين ثبت عليه الحب هذا مثل الإمام أحمد إسحاق الضبراوي اشتراق التكرار واحتجوا بحديث الحاكم والجار قطني والضيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقل يا رسول الله أن هذا سرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أخالك سرق ما أخالك سرق فقال ذلا يا رسول الله فأمر به فقطعت يده لما قاله ما أخالك سرق يعني فأنه يلقم أن ينتنع من الإقرار. وهذا ما يستمع عند ظلماء وتكلم عليه لأنه تلقين الخصم إذا تهم بالجريمة يلقن في السرقة ما يدرع عنه الحد وفعله بعض الصحابة رضي الله عنه وارضان من الخلفاء الراشدين أنهم لقنوا كعلي رضي الله عنه وغيره وعمر أيضا رضي الله عن وغيره فقال إن هذا يدل على, على تكرار الإقرار لأنه لما أقر المرة الأولى قال بلسلم ما أخاذوا كسر فرد الإقرار الأول فرجع الرجل وقال بلى يعني قد فرق والسؤال نعاد في الجواب فلما قاله ما يخابه في السرق يعني ما أظن السرق كأنه يلقم وأن يدفع عن نفسه التهمة فقال بلى فرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبت عليه الصلاة عليه الحد الحقيقة الجمهور يرون أنه لا يشترد تكرار الإقرار وأن المرة الواحدة كافية في ثبوت الحد عليه واستجوا بحديث رداء الصفان رضي الله عنه وارضا فإن السارق لما سرق رداءه أقرأ فأخذهم بإقراره ولم يأمره بتكرار الإقرار فدل على أن الاقرار مرة واحدة يوجد ثبوت الحد وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه لا يشترك التكرار ويوجاب عن حديث التكرار لأنه في التلقين وليس في الإقرار لأنهم قالوا يا رسول الله هذا سرق ولم يقدر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما اخاذك السرق فليس هناك ما يدلع لأنه صرحت بالسرقة فالحديث من هذا الوجس يعني يجاب عن طبعا سند ومتن السند في بعض وفي كلام في السند وفي مجاهيل والمتن أن المتن يشي في تكرار لأنهم قالوا يا رسول الله أن هذا الفرق فقال عليه وسلم ما اخاذك السرق فهي دعوة وربها النبي صلى الله عليه قبل أن يكرر الرجل وكان ينتظر منه الجواب فقال بلى وصار هذا تلقيناً للخصم وليس بتكرار للإقرار وعلى هذا لا يقوى جليل من قال بالتكرار والصحيح الذي يترجح عند الله أن المرة الواحدة تافية صح الحديث أنه يؤمن على التلقين نعم ولا ينجح الإقرار حتى يبقى بشرف الإقرار أن يبقى عليه حتى هناك شيء يسمي العلماء إثبات الجليمة ثم بعدها للشكم ثم بعدها التنفيذ ثلاثة مراحل الإثبات والشكم والتنفيذ الإثبات طبعا عذاء الإثبات يقع على المدعين فلابد في الشرق أن نوجد مدعين هو صاحب المال و إذا ثبت بإقرار الشخص أو بالدينة نحن نعيد أن يحكم القاضي بثبت الجريمة إذا حكم القاضي فالقضاء سلطة سلطة الشيئية يسبك الجريمة يبقى التنثيل فإذا جاء التنثيل له قطع والعمل بما أمر الله عز وجل به فالأصل يقتب المبادرة فنص العلم رحمه الله عنه ونيجب التاخير وأنه يجب المبادرة بقطعه إحلاء لحق الله عز وجل وإثمانا لأمره سبحانه وتعالى والأمر يقتب الفور لأن الله أمرنا إذا جدت السريق أن نقطع والأمر يقتب الفور في هذا إذا ثبت هذا فإنه إذا ادعيت عليه الشرقة فأقر ثبت فوجد على القاضي أن يحكم فحكم القاضي يشترط أن يبقى على هذا الاقرار إلى التنفيذ فلو أنه قبل القطع ولو بلحظة رجع عن إقراره فقال البعيد كذبت النفسي ما وكذب في إقراره أو قال ما شرقت او كنت أنزع أو نحن ذالك وقف الحد ومنع المتنسيلي إذن يشترق في إثنان العمل بهذه البيمة أو بهذه الحجة أن يبقى على إقراره حتى ينفذ هذا قول وقل جمهور رحمه الله هناك من قال إن الرجوع لا يؤثث وأنه لو رجع لن يسقط الحد لأنه متألق به حق الآدمين والصحيح أنه يسقط الحد القطر وما يسقط الحق المالي خذها قاعدة في الإقرارات أن الرجوع إن كان لحق لله أثر وإن كان لحق للمخلوق لم يؤثر فلو أن شخص أقر أن لفلان عليه عشرة آلاف ريال ثم قال لا ليس له عليه عشرة آلاف ريال لم يقبل رجوعه لأنه حق لمخلوق وبالإقرار ثبت في ذمة العشرة آلاف ريال التي أقر بها لكن لو أنه قال ماه زمان ثم قبل التنفيذ رجع فقط الحد عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الناعز هل لا ترغتموه فيتوب الله عليه لأنه لما فروا قد أنغلقته الحجارة كما في الصحيح وقد تقدمنا على هذا أن من أقرب الزنا وأراد أن يرجع عن إقراره أن الشرع يرغبه في ذلك وأنه إذا رجع يفقن باعتبار رجوعه لكن الحق هنا لله عز وجل ففي السرقة يجتمع الحقان حق الله حق المخلوق حق المخلوق الموقوب شرق ماله لأن من سرق نطالبه بأمرين إذا زدت سرقته نطالب القاضي بإقامة الحد والحكم عليه القطع ونطالب الشارق برب المسروق ضمان المال المسروق فهو إذا أقر أنه سرق مالا فقد أقر أن في ذنته للشخص مال وحينئذ مالا وحينئذ ننزمه برب هذا المال الذي أقر به فإذا رجع عن إقراره فقد رجع عن حق ثابت في المخلوق فلا ينفع الرجوع فيعجب عليه ضمان المال المفروق الذي قرر انه اشرفه ولكن لا ينفذ الحج wirma رجوعه سمعه وان يطالب المفروق منه بماله يسرف ان يطالب المفروق منه بماله لان شرق في حق المفروق ولذلك ما سرق النبي صلى الله عليه وسلم الا بدعوة من صاحب الحق وفي رداء الشفوان اثبت ان النساء يشرفون الحج بدعوة الشفوان وعلى هذا العمل أنه يشترق أن يطالب المسرق منه بماله وإذا وجد القطع إذا طالب المسرق منه بماله وثبت أن السالق سرق أو ادعى أنه سرق وأقر المدعى عليه ثبتت الجناية ولكن لو أنه طالب ثم رجع عن المطالبة قبل إتمام القضية فإنه يسقط الحد إذا رجع قبل الإثبات وأما إذا ثبت وأقر الرجل فرجع الشخص عن المطالبة ثبت الحدور ورجعه ولذلك صفان رضي الله عنه وارضانا ما سرق الصرخ ردائه وأمر رجل صلى الله عليه وسلم بقطع يده فجع صفان رضي الله عنه ما كان يظن أن يده ستسرى فقال يا رسول الله هو له يعني رداء وهبت له فقال صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به هذا يدل ألا أنه لو أسقط دعواه قبل بعد الحكم وقبل التنفيذ لم ينفعه وقبل الاخبات وقبل الحق ينفث واذا وجب القطع قطعت يده اليوم من نص للكفة وحكمته واذا وجب القطع قطعت يده اليوم من نص للكفة وفشنت واذا وجب القطع وجب بمعنى ثبت اذا وجب القطع وثبت فإننا نحكم بحد الله عز وجل وينفذ هذا الحد ولا يؤخر كما ذكرنا فإذا وجد القطع قُطعت يده تقطع يده اليمنى والدليل على ذلك قوله تعالى السارق والسارقة تقطع أيديهما وفي قراءة من نسعود أيمانهما ومن هنا درجة الصحابة رضو الله علينا أن تسلف قل جماهيل على قطع الونين أنها تقطع يده اليمنى لأنها هي الغالب التي يتعاقب السارقة وهي التي فيها القوة وهي التي فيها الأذية والضرب والقطع بها أدلغ فتقطع يده اليمنى وبينا رحمه الله ما تقطع من نصف الكف نصف الكف مع الشائد فمن طرف تشد اليد كما ذكر الظلمة والعلم رحمه الله حتى إذا قطعت كان ذلك أدلغ في اندصالها وبيانها تقطع من نصف الخف مع الشائد وهناك قول ضعيف رشاد أنها تقطع من المنكب والصحيح انها تقطع من نص الكسف عليه درجة امت الصحابة رضا الله عليهم في اقضيتهم انه قطع من الكف الكسف وجاء عن عمر رضا الله عنه انه قد من يمين. ان القطع يكون من يمين ظاهر هذا انها تقطع اليد سواء كانت صحيحة كاملة أو كانت نعيبة او ناقصة فلو انه كان في يمينه مقطوع الاصابع او مقطوع بعض الاصابع قتعت يده ولو كانت مجيدة هذا الصحيح ما قال العلماء رحمه الله ومن أهل العلم منفرق بين كون يكون فيها أكثر الأصابع وقل الأصابع ومن أهل العلم من قلنا تقطع من عند الأصابع وهذا كله ضعيف والصحيح أنها إذا كانت اليد موجودة قطعا واختلص في الود المسلولة هل تقطع ولا تقطع من أهل العلم من منع القطرة إلا لذالك بأنه ربما نزف وحصل الظرر وقد يموت لأن الشلاء لا يتحكم في دمها وإذا كان في القديم من أهل العلم انتوسط واختاروا لنا من نوعه وغيره أنه يرجع إلى قول أهل الخبرة إذا كان رقبا يشطيعون رقيها فإنها تقطع والأصل أنها تقطع بالألم فلا يكون القطع بالتخدير لا تخدر يده لأن المقصود إيلامه حتى يشعر بجنينته وجنايته والحسن المراد به وضعها في الزيت أو الضهم المغلي لأن اليد إذا قطعت نزف الدم وإذا نزف الدم هلف الإنسان فلابد من الدم أن الدم يمنع ويثبت فجاء في الحديث عن عنسو السلام في الحاكم البيهقي والدار القطني على رضي الله عنه الأمر بحكم اليد إذا قطعت منع من, من النجيس والحديث في كلام ولكن العمل عن جمهور العلماء عليه لأنه فيه مراسيل وفيه موقوفات على الصحابة رضو الله عليهم لكن في زماننا لا والحمد لله موجود طرق لايقاف الدم وايقاف النزيف فلا تخضر اليد ولا ترد هي مساله عاصره الآن بامكان الاطباء ان يعيدوا اليد بعد قطعها اذا تطور الطب وسهوله الجراحات الدقيقه بامكانهم ان يعيدوا اليد بعد قطعها والازيد ان بعض المتakhirين اثبتوا جواز ذلك ولن أغرب ما يكون يقول ما التخدير الى قطع ثم الى قطع الترد اذا ماذا ترى تقفى عيدي الشارق اليوم وغد ان تعود اليه فأين العذرة وأين الابتعاب والفدود فرأها الله زواجر وجوابر جوابر للنقص من, من المكلف حينما أصل الله عز وجل فيجبر الله كسرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نمتلي بشيء من هذه القادرات فأقمنا عليه حد الله فهو كسارة الله فأثبت أن الفدود كسارات فهو جوابر لنقص العذب وتقصيره وزواجر لأن من رأى هذه الود المقطوعة اتعظ واعتبر وارتدع عن أن له إذا شولت له نفسه أن يفعل فعل الشارق فإذا قتعته وواجعت لم تعد زادرة ولا جادرة فهو في نفسه لم يتألم فلم يحصل له الألم الذي يعظه ويذكر به وأيضا بالنسبة للغير لم يره بهذه الحالة التي تجدره وتنعه عن وقوع الحد ثم إن إذا خدرت ولم يشعر بألم ولم يشعر بشيء ولن يصح لم يتعظ الناس ولم يجدوا نوعا من العبرة التي تردعهم عن سبيب الله عز وجل ومحارم فالأصل يقتضيه مقام حد الله عز على الصفة الواردة ومن سرق شيئا من غير حرج تدر انسان أو كثرة أو غيرهما وضعفت عليه قيمة ولا قطع هذه مسألة التعزير بالمال من سرق ما هو اقل من النصاب او من غير حذ اوه اخذ اوه وقال سرق هنا تجوزا يعني سرق الناس كل الناس كانت من حذ فكي يقول من سرق على من اخذ فمن اخذ مالا دمي النصاب او اخذ مالا من غير يبلغ النصاب ولكنه من غير حذ بمعنى من يفرق في الشروط فهل معنى ذلك إذا, إذا لم تتغصر في شروط الشرقة أن نقول له إذهب الجواب لا بل إنه يؤذر وهذا التعذير ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تبحث عليه القيمة ويغرم قيمة الذي سرق مرتين ويؤذر بما يريق به ويمنعه من العود الجنم والعقوبة قال صلى الله عليه وسلم أضعفت عليه وأليه العقوبة فأمر العقوب بأمرين في تعذيره مضاعفة المال المسروق والأمر الثاني العقوبة عقوبة السارق بالتعزيل يعاقب بما يناسبه إما بسجنه وإما بجلده وإما بتوديخه على الأصل الذي يقرناه في باب التعزيل أن من الناس من يعاقب بالقول ويسل فيه ومنهم من يعاقب بالذر وهو الذي يردعه منهم من يعاقب بالسجن وهو الذي يردعه على حسب حاله نعم قال رسله الله تعالى بابه حدي قطاعي ضريب سنقصنا ان شاء الله هذا الدرس هو اخر دروس لانه عندنا درس واحد قبل الاعتكاد من العادة اننا نتوقف من العشق لواحد لكن الاسبوع القادم عندي درس مقبل كتاب الوالد رحمه الله بعد رمضان ان شاء الله عندنا درسين او ثلاثة تقريبا قبل اختبارات من عدثا ننقص قبل اختبارات اسبوع لكن نظرا لوجود كتاب الوالد من شغال بطبيع. يمكن إن شاء الله نبدأ على بداية النصف الثاني في أول أسفور أول ثلاثاء من النصف الثانية عند عد رمضان لا يوجد من أفضل يعني الثلاثين أو الثلاثة اللي في شاية شوال نعتبر عنها لوجود الثرور فإن شاء الله سنواصل الدروس في بداية النصف الثاني في الثلاثاء الأول بإذن الله عز وجل أحمد الله أحمد الله لكم قبيلا لكم المصورة قبيلة الشيخ الغلجان إذا فرق خادم والسرقة ففرق الخادم من أصحابها فنشكهم ففق من أكثر أولماء أصحابهم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولله أما ذات الخادم والخادمة ليس بمنلوكين ولذلك لا يمتدق عليهنا ما ذكر العلماء المملوك وهذا ما يسمى عند العلماء بسرقة الأجير الأجير من لمستأجيره لكن إذا تحققت شروط السرقة فإنه تقطع يد الخادم تقطع يد الخادمة على الأصل الشرعي لأنهما داخلين داخلان في عموم النص الأمر بقطع يد الثالث والله تعالى أعلم أثابت الله قبيلة بشيء إذا سرق الثالث ومرت المخرى لذا قضي يده لكم أثابت الله إذا سرق المرة الثانية فاختلف العلماء رحمه الله الورد في قضاء الصحادة أنها تقطع رجلوه اليسرى وتقطع يظهر اليمنى اولا في الشرق الاولى ثم تقطع رجل اليسرى لانه حج شرعي ولذلك في الحرافة امر الله عز وجل بقطع اليد والرجل من خلاف لانه اذا قطعت اليدين تعطلت المصالح وهذا من شكمة الشريعة انه اذا قطعت يد ورجل بقيت له مصالحه لانه يحتاج ان يرفق وينشي وكان عمر الى رضا الله عنه يقول كيف يغتسل كيف يتوضع كيف يقضي حاجة كيف يصلي لما تروا تسارق الشريقة واشتار في أمره رضي الله عنه وارضاه ومن أهل العلم قال تقطع يده الثانية والأقوى أنها تقطع رجله وفي قضاءنا الصحابة رضوان الله عليهم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وإن تعذر قطع اليمين وقطعة اليسرى في الأولى قطعة يده اليمنى في الثانية مم. الله تعالى أصابكم الله صغيرة الشريف يقول اختار يده التي قطعت في حق النسم الجنة ماذا يفعل بها؟ هل تغسل ومتكفل هل تغسل مباشرة؟ يتغسل ومتكفل وصلى عليها الجزء لا يخد حكم الكل هناك مسائل الجزء يأخذ حكم الكل مثل ان يقول يدك يطالك رجلك يطالك يدك مني عليك ظهري أمي ونحو ذلك هذا الجزء يأخذ حكم الكل وفي مسائل الجزء لا يأخذ حكم الكل ومن هذه المسائل فإنه إذا قطعت يده أصار عليه حادثه ذكرت عجله فإنها تثن واستدمر العلماء على مشروعية الدفن بأصلين أصل الأول في دفن الأظافر وهذا في إشكال لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببسر الدفن هو خوف السحر وفي حديث حسن بعض العلماء رحمه الله وهو أن الأظافر ربما يجب لا تذرع بها لأذية الإنسان السحر وبذلك شرع دفنها بعد القصر وأما الدليل القوي على أنها تدفن وهذا أصل عند علمه رحمه الله فاحتجل وبقوله تعالى ثم أماته فأقبره فقوله تعالى فأقبره يدل على قبر الإنسان بعد موته والتعديل للكل والمراج به أيضا الجذل فلو قتعت يده أو قتعت رجله أو مثلا أصاب يده مثلا تآكل للغرهين مثلا فقطعت يده فإما تدفن أو قطعة رجل, رجل في غربرين من الشيء فكمنا تدفن وهذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله, الله تعالى أعلم أثابكم الله في الشيطة والثابت غارب رجلاً كبيراً ومريض وليس قطير الشياء فهل لنا قطعن عنه في ثور شهر رمضان غداً سعر لكبارك لكبير الصالح هل تجري أم لا رجلنا لطعان أثابكم أولاً إذا كان الشخص مريضاً أو كبيراً في السن فهو بالخيار بين أمرين إما أن يخرج عن كل يوم بيومي او يخرج في آخر رمضان أما أن يخرج عن كل يوم بيومي في النجل ينتظر إلى أن يفتر يعني يتغيب الشمس يقول بعض, بعض الأمر يقول من بداية اليوم بمجرد فطره في الصباح يطعم لأنه حينئذ انتدف وجوب الحق عليه وأما من بداية الشهر فإنه لم عليه أي استفقاق ربما مات ربما لم يكمل الشهر ولذلك لا يجب عليه الإطعام إلا بعد ثبوت الحق وإذا أطعم قبل يعني تمام المدة أو أطعم في دداية رمضان لم يجد إلا عن الذي أطعم فيه وذلك كما لو أخرج الزكاة قبل بلغة النصراب الزكاة لم يملك النصراب بسبب الوجود غير موجود وعلى هذا لابد بد يكون اليوم نفسه إذا أراد أن يطعم أو ينتظر إلى نهاية الشهر يجمع الأيام كلها وكان عانس ابن مالك رضي الله عنه في آخر الشهر يجمع ثلاثين مسكينا ويطعمهم وعلى هذا فإنه ينشأ أطعم في كل يوم يومي وهذا هو الأفضل والأحسن والأكمل أنه في كل يوم بحسب لأن هذا من الفقراء ويعينه على الإطعام على الوجه المعتذر وأمر الثاني أنه إذا أطعم المسكين في يومه هذا يدعو إلى أن يتحرك المحتاج بخلافنا إلى جمع المساكين الثلاثين لأنه ربما يتساهم في بعضهم فالأولى أنه يدعي في كل يوم بحسبه أثاثكم الله فضيلة في الشيخ يقول السائل ما حكم العمر في رمضان أهل مكة أثاثكم الله العمر في رمضان بأهل مكة وغيرهم سواء والافضل في ذلك عموما النصوص الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا في العمره وما ورد عن السلف من كفوف في العمره انما هو في العمر المطلقه لان المقصود من العمره الطواف بالبيت وان مكه بمكه فكان عطاء وغيره من السلف الصالح رحمهم الله يستحب له اهل مكه بدل ان يخرج للتنعيم ويكثر من العمر ان يطوف بالبيت لان المقصود من العمره زياره البيت في البيت ومن اهل البيت ومن هنار ضيق عليهم في إنشاء العمر أما العمر المقصودة والوارد لها النصر التي لم يرى فيها تثناثها باقية على الأصل وتريد فيها وارد ومن اعتمر في سهر رمضان من أهل مكة وغيرهم كانت عمرته كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة ما منعك أن تحدي معي فيما قفل عليه الصلاة من حجة الوباء قالت يا رسول الله ليس لنا إلا ناضح وقد أخذه أبو فلان فقال صلى الله عليه وسلم طيبا لخاطرها وللأمة جمعا إذا كان رمضان فأتنيوا فعمرة في رمضان كحجة المعين فعمرة في رمضان كحجة المعين فلم يقل إلا أهل مكة قال عمر والعبرة بعموم اللفظ لدي خصوص السبب ولذلك لو قلت بالتخصيص فخص النساء دون الرجال ولو قلت بالتخصيص فخص اللعذور دون غير المعذور ولو قلت بالتخصيص فخص النوع فقط الوحية لكن القائد العبرة بعموم اللفظ عمرتهم في رمضان كحجة النعيم ما قال لا اعتملي في رمضان القادم فإن لك بها حجا عبما متاعا حجة إنما خاطب بخطاب العموم وهذا العموم ليس فيه تخصيص وليس فيه استثناء فيبقى على الأصل وهو الأظهر ومنها في نهور العلماء أن العمر مشروع لأهل مكة وغيرهم على حد من سواء والله تعالى أسامنا من الفضيلة الشيخ قرسائي أيهما يقدم المسلم فينا القدوم إلى الصلاة إذا أراد أن يبلك تكذيرة الإحرام أو الركعة فهل يسرع إسراعا لا يخل بمقصود الصلاة من الخشوع كان يكون فريعا نشي عادة أن أنه ينشي بسكينة ويفضه خير بسكينته فأيهما يقدم أسابق الله الأصل يقتضي عدم الإسراعا بسماع الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسام وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما خلتكم فأتموا الا ان بعض الثلث رحمه الله خصفوا في الاسراء اليسير وستحتجوا بحديث قباء لما خرج عليه الصلاة والسلام الى قباء ثم سمع الاقامة وهو بالبقيء في نشيه وهذا الاسراء رجل ما يكون مقصود سائل لانه في اسراء بسعي وفي اسراء جد في السير وكان صلى الله عليه وسلم الى سار من هذه الخلقي أنه كان إذا مشى، مشى نسية الرجل ولم ينشي نسية متناوت ولذلك قال الراوي كأنه يتحدر من سبب كأنه يتحدر من سبب إذا كانه نازل من جبل أو نازل من مكان عالي في نسيته من قوتي ورجولتي ذادي وأمي الله صلى الله عليه وسلم فبالشداد المسي الذي لا يذهب السكينة ولا يذهب الوقار هذا معفو عنه وورد عن طائف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخص إلى إنه ولكن الإسراء الذي هو الهرولة والجري هذا منهي عنه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذكره زادق الله صبحا ولا تعود أي لا تعود إلى هذا الإسراء لأن من منه جلدة وعلى هذا إذا كان الإسراء من الضرب الذي يؤذن به فلا بأس كان على خلافه فإنه ممنوع منه الله تعالى أسابه صلى الله عليه الشيخ يقول السائل أبي رجل كبير في السن فهل الأفضر الاعتكاف عن بر الوالدين ما العلم أن هناك إخوة لي يضرون به أسابق الله الله ليس هناك شيء يعدل بعد توحيد الله عز وجل وإقام الحرائض الله بر الوالدين ليس هناك أجمل ولا أكمل ولا أفضل من ساعة تلجن فيها رجل الأم أو رجل الأب تقضي حوائدهما وتنفس قرباتهما بعد الله عز وجل وتفرحهما وترسم إليهما استجابة لعمر الله عز وجل الذي لم يقله المرة ولا المرتين إنما كرره وقرمه بأعظم حقوق تعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين من إحسانه وقضى ربك ألا تعبدوا لله إياه وبالوالدين من إحسانه من هذا الذي يستطيع نعذي الاعتكاة بذر الوالدين ذرك لياديك وأمك أعظم ويخالف السرور على الوالدين أفضل وأجل ولو كان ذلك بقضاء من الدنيوية ولو قال لك أبوك اجي السدكان فاجي السدكان وتبره ويشهد الله لقرارة قلبك أنه لولا الله ثم بر الوالدين للزلت المساجد وتحفظ دينك وتحافظ على القيام على الوالدين والإحسان إليهما حتى إن الله تعالى يقول له بالوالدين إحسانا فأبر بالنصدق ثم اختار أعظم كلمة أعظم كلمة في العبادة هي الإحسان أحب شيء لله عز وجل أن تعبد الله كأنك ترى وهذه الغبادة وصفرها الله بهذه السفر وهي الإحسان قال من الإحسان قال أن تأجد الله فأنك ترى وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما خلق الخلق إلا لوبلوهم أيهم أحسن عملا فاختار الله عزيز كريم العظيمة التي اختارها لنفسي في غبادك اختار أيضا للوالدين وبالوالدين إحسانا تأمل كيف يأمل ربك سبحانه وتعالى بدرك الوالدين معا دلوخ من الوالدين وضر الوالدين وقضاء كل حوائج لا يمكن ان يعد من سجود الاعتكاف لان ضر الوالدين حق واجب ولا اعتكاس مثلا ولان الوالدين افضل بعد الصلاه المفروضه سالت النبي صلى الله عليه وسلم قل عبد الله من يسود سالت النبي صلى الله عليه وسلم العمل احب الى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال قالته الوالدين قلت ثم أعيق على الجهاد في سبيل الله قال عبد الله رضا الله عن حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استددته لذابني فحرص بارك الله عليك على ذر الثوار دي خاصة في هذه المواسم الطيبة المباركة مواسم النفحات والرحمات والخيرات يبشث الإنسان عن أقرب السبل وأخصرها مما يفرئ إلى جنة الله ورغوانه فلا وإن من تلك السبل محبب إلى الله بر رضايته وألم أنها ساعة سعيدة فيما تفوز برضى الغالدين وأي ساعة تلك في إذا خرجت ووراءك أب صالح وارفع كفه إلى الله لك تصالح الدعوات وأي ساعة في الساعة حينما تخرج ووراء ظاهرك أم دبرت كفها وأدخلت الصرور عليها وبدت تخذنها وعالت في السقنها ومرضها وداءها وبرت قددها وحرها وضمأها فقمت على حوائجها فخرجت من عندها راضية عن فرضي الله عنك برضاها أي ساعة تلك الشاعة حينما تخف أن والديك راضيانا عنك ولو لم يكن في ذر الوالدين وفضلا إلا أن الله قرنه بتوحيده وأمر به أنبياءه وصفته من خلقه من رسله صلوات الله وسلام عليهم أجمعين لك فبذلك فضلا وفضلا ولكن من هو الموفق من هو السعيد يا هذا لو أنت مالك في ذرك لأبيه خاصة حينما رق عظمه وشاب شعره وخارب خواه لو علمت مالك في درك لأمك الحميم التي حملتك وأرضعتك وكادرت من أجلك وعانت ما لا يعلمه إلا الله عزيزا لو علمت لو علمت ماذا تسوي الشاء ماذا تسوي الدقيقة فضلا عن الشاء لو علمت ماذا تسوي هذه اللحظات من الأجور والحسنات ورفعة الدرجات وماذا تسوي من حسن الخاتمة عند الممات ما رأينا بارا بوالديه إلا فتحت أبواب الخير في وجهه ولا رأينا بارا بوالديه إلا سعيداً قرر العين ولا رأينا باراً بوالديه ضاقت عليه الدنيا إلا وانتصى الله عنه ضيقها ولا تكالبت عليه الأحجان والأشجان إلا بدغ الله عز وجل همها وغمها ما رأينا البر يعود إلا بالخير والفضل والبركة والإحسان يا هذا إنك إن بربت أباك وأمك وأحسستا لحقه مواجدا عليك وابتقيت الله عز وجل في أبيك وأمك كن لإنسانك الله أبا وأمنا فليفرس أن هناك أمانة وأما الله اعتمنه عليه اعتمنه عليهما عند المشيد والكبر ماذا يغني لك الأحباب والأصحاب والسهر معهم والأنس لهم ووالدات بحاجة إليك أي محروم هذا المحروم الذي يخلف أمه وراء ظهره مريضا سقيمة محتاجة إليك تئم وتحن ثم يذهب ويختال حتى يأخذ منها الرضا وليستقى من جير ويعلم الله من قرار في قلبي أنه خان والدي وأنه غش والدي لكي يذهب ويدعي أنه يركأ ويسج وأنه يتقرب إلى الله عز وجل من هذا المسروم الذي يترك والديه وراء ظهره وهم أحوج من يكونام إلى علاج أو إلى دواء أو إلى مال أو إلى أي حافة من اعتراجه وقادر عليها فاتق الله في والديك والذن والديك واحرص كل الشرس على إدخال الصرور على والديك وهما طريق الجنة قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أضايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبايا يبكيها قال أتريد الجنة قال نعم قال ارجح إليهنا فأرشكهما كما أبكيتهما انظر كيف أرشكهما هم ربما يرشكهما بكلمة أو كلمتين أرشكهما يعني كن في حالة وهيئة وشأن وجميع أمورك تكون أن تضحك الوالدين حتى إن الأدى الصافئ يكون تتكالب عليهم من الدنيا وغمومها ويؤدى في عمله ووظيفته ويأتي من عمله ووظيفته مكروضا محزونا فيدخل على والديه ويذكر سجنه فيلحظ مع والديه والله يعلم كم فيه قرارة في قلبه من الأشجام والأحجام وكم من مكروض منكوب إذا دخل على والديه ضحف كأنه في جنة في السعادة الله لِنْ يخرج إِلَّا قَرِغَ العين دَرْفْنَةِ رَبِّهِ هكذا وإلا فلا أن يبحث الإنسان عن غذر الوالدين يبحث الإنسان عن كلمة تذبذ أحزام الوالدين عن سروره يدخل الوالدين حتى ولو كان بالشكاية ولو بالرواية أن الشخص مدرب يدس عند أمه يبحث عن كلمة او قصة أو شكاية تدخل سرور الوالدين انتماثا لمرضات الله وبالوالدين إحسانا وقف العبد الصالح على والديه عند نشيدهما وكبرهما وكتاب الله عز وجل وثنث النبي صلى الله عليه وسلم ورصد لا يفتق ولا يفعب ولا منصب يستهد ويجب في رضاء والديه هذا هي السعادة وهذا هو طريقك إلى الجنة أن تبدأ بحق الله أولا من السرائل التي فرض عليك إقام الصرارات وإتاء الزكارات والصوم والحج ثم بعد ذلك تثني بذلك لوالديك فلكنث رضاء الوالديه وجد واجتهد ويسمر أن ساعد الجد في ذلك وبعض الأحيان الشيطان يدخل قال الإنسان مضخن قريبا يكون الوالد تاجرا فيقول له ابني وليدك أن تجس للدكان صحيح أنه هناك فتن ولكن الفتن من تعرض لها فتن ولكن الإنسان يدتق الله ربط, ربط الله على قلبه ويأتي الشيطان ويقول له الناس في عبادة وهي تبتأ وتشجد وأنجال استجيعه وتشجد يأتي والده ويقول له ماذا أريد ماذا من المستشعى أو والده تقول أريد ماذا من المستشعى أو تذهب والده لا العجب تريد ان تدخل الشروع على أولادها. تريد ان تشتغي شيئا من السوق فتجد الواحد يدقق ويبحث ان مآخذ لا السوق في فتن في كذا في فتن ولكن يبحث عن طريقة تستطيع ان تضربها والديك لا تضيق الأمور وتجده لا يريد هو حاجة في السوق ذهب الهدين في فئة عزة وقاتل فتن ولم يدالي لكن النهوذ هكذا مجدولة مجدولة على أن شيء ليغير فيه وتضيق فيه والشيطان حريف على حد ما من المخير اجعل ذر والديك نصر عينيك واتق الله عز في الطريق التي تدرها والديك وسيسهل الله عز وجل في ذلك لأن الله يقول من أعطى واتقى وصدق بكثنا فسن يسره لليسرى فإذا انت في ذيتك وقرأت قلبك لتحنيش على ذرك الوالديك فتح الله عليك أبواظ الرحمة فأدخل السرور عن الوالدين وأدخل السرور عن الوالدين ذكر إن من عباد الله الأشغار الصلحاء من, من فاز في رمضان وغير رمضان بدرج لوالدي فلا يعلم أحد مختار ما فاز به من الدرجات والباقيات الصالحات لله وحده ذر الوالدين هو الطريق للجبنة والطريق للرحمة والطريق للبركة والطريق للتوفيق والطريق إلى كل خير ورشد من الله عزيز وبد العاشقين اجعل لنا ولكم من ذلك أفر حي ونصير وقد جاءت الحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يفعى في حاجة مكروه أو منكوذ أو مثل يعني مكروء في حاجة حب إلينا أن تكتب في هذا النسجد ويروى عن بعض التابعين ويروى عن بعض الشلف رحمه الله وهذا من باب تقديم النفع المتعبدي على النفع القافر فبر الواندين أن يشوفر والاعتكاف سنة وثانيا ان كذا بريت الوالدين نهوت الاعتكاة كتب لفى الاجران وثالثا ان بر الوالدين مفعو متعدي والصلاة والعبادة نفع قاصر فالمفع المتعدي مقدر عن المفع القاصر والامر الرابع ان الاصل يقتضي في بعض المنخاضلات انه ينذر الى حصول الضرر فدرأ النصد ومقبل على تربة النصحة بعض الإخوان إذا غاب عن والدين تشوش الوالدان وهنا ننصح الأساتب الفضلاء والذين يحوصون جزاهم الله على اخذ بعض الشباب الصغار إلى المساجد وبالأخذ الحرمين ما أدى أنا هذي وجهة نظر إنه في شيء سرعي وفي شيء من ذلك الرأي بعض الصغار دخوله من المساجد من الحرمين يضيق من هو أكبر وأولى بالاعتكاث وإذا نذهب إلى شدة الجحام ودخول هؤلاء الشغار الذين بعضهم قد يكون في سن يعيادة وبعضهم قد لا يشعر بمعنى الاعتكاف ولا يشعر بيتأثر بالتأثر المحمود فنرى أنه قصر على من يتأثر وعلى من ينتظر لأن الناس كثرت الآن ما هو مثل أول وتعليم الشباب وتعويض الآخر في أجلنا أخرى غير رمضان ويوالك بعض المدرشين نحن لا ان هذا الباب الخير و الباب التعامل لكن النا اللي نرحظه والنا اللي نجده حتى لنا كثير من الناس انهم ان يأتوه بعض الاخوان بعدد كبير من الاخوة ويدخنونهم الاعتكاف وهذا يؤثر ويضر يعني يؤثر في مزاح من هو اكثر واولى اكثر خشوعا واولى بالعباد من هو قاصر والامر الثاني ان بعض هؤلاء الصغار قد يكون خرج كيف النفع والضرر يقولون هذا يخرج يتعبد ولكن ما تضرر للوالدين بعض الأمهات لمجرد شراق ابنها تتشوش وتقلق وتخاف على ابنها ومنحق الوالد إذا خاذ على ابنه في النواصل أن يمنعه وأن الأم قال لا تذهب لا تعتكف يجب عليهم يطيع الأم ولا يجب وميعشب والده ولو قال الوالد ما أعرض اختذهب أنا ما خاف أليه لا تذهب منحق ذلك ويمنعه لكن لو كان هناك صلاة مفروضة نصر لأنه من الصلاة مفروضة ذكر البخاري بصحيح انه لو منعته انه من الصلاة مفروضة لا يتأهى لان حق واجب لكن الصلوات المرافل والاعتكاف هذه كلها من المرافل فالشاهد ان من المرجحات انه إذا غاب عن والدي تشجش الوالدان وقلق عليه يعني سبحان الله من ذات الفائدة قصتان ذكرهم الله في القرآن وهنا حضرة للناس والذي قليل من يعتبر بهنا الأولى ينبي من, من أنبياء الله من أولى العزل يسقط بصرا ويعلم أن ابنه يوسف سواعود إليه يقول الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أشفى على يوسف يذبق عيناهم من الفجن فهو قرير قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف فتى تكون حروا تكون من الهالكين قال إنما أشفى بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمه يقول بعض العلماء في قوله إِنَّمَا أَشْكُوا بَرْتِي وحزني يعني هذا نبي من الأنبياء ويعلم أن ابنه سيعود إليه ومع ذلك يعذر عن مكمول صدري أن فيه من البرت والشجن ما لينكي شكواء إلا إلى الله وسهده ويعلم أن ابنه سيعود إليه وهذا لم يذكر الله عدثا يقول لقد كان في قصص حبرة لأولي الألباب لأولي العقول الله كأن الله عز وجل وقلها إذا كان هذا نبي هاي تغفر ابنه فكيف بالناس العاديين هذه وحدة في الأرض الثانية في الأم يعني تأتي مريم لتضع ولدها عيش عليه السمال فهذا النبي الذي هو كلمة الله عز وجل والذي دشرت بأنه نبي من أنبياء الله عز وجل وقل لها لا تخافي ولا تحزني وثم حصلتها اضطمانية والأمن وما ذلك لما أرادت وضعه قالت يا ليتني مت فأجاءها المخاض إلى جبع النخلة فأجاءها يعني ألجأها فأجاءها المخاض إلى جبع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نشيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحذن فجعل ربك تحتك شرية طيب إذا كانت هذه تلب بيها من أنبياء الله وتقول يا لنتني مبث قبل هذا كأن الله ينادي كل عبد مؤمن أن يتذكر أن أمناه مرت عليها مثل هذه الساعة فإذا كانت هذا وهي كلب نبي فكيف يسائر الأمهات المثل من الأول للآباء والمثل الثاني للأمهات لكن منا الذي يحقل تعانى الله وإياكم من الذين يعقنون تذكروا وتدبروا ما قص الله أجل هذه القصص لكي يعرف الأبناء حرارة الآباء وموجودين من النوع والحزن والشدى فاتقوا الله في والديكم وبروا والديك, وبر والديك واحسبوا الاجر في برهما فاسالوا الله يكتب لكم اجر في بر الوالدين وطول انتصار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا واله وصحبه